İzlediğiniz <tık> <tık> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاصة الأنبياء والمرسلين بخدمة عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم رأى نجنا مع غياب الأصل الثالث من أصول الخلاف، وصرنا إلى قول المصنف في بيان غمرة النبي صلى الله عليه وسلم. ويحيث قال وَتُوُفْلَ وَلَوْا أَلْعُقْ ثلاثة وستون سنة سنة <تصفيق> وكان كان نعود نوح النبي صلى الله عليه وسلم اما يعني المشهور أن أهل وأهل التاريخ أن أولي ذات يعادل فيه <تصفيق> وكانت العرب في الجاهلية وتسني الأعوام بأشهر حادثة وقعت في العرب فكان دخول أبرهن الأثيال محاولاً هدم الكعبة في هذا العام أضرر حدث حدث ومن ثم ثمن سمية العار <تصفيق> و <تصفيق> في يوم نوليه. <تصفيق> فالقول الذي اشتهر عند عامد المسلمين أنه ولد الثاني عشر الربيع ربيع تول. ولا دليل على ذلك لما قال في بعض أهل العلم وأهل السيارة وقول الجمهور أهل السيارة و كما ذكر العلامة الدنيا رحمه الله تعالى في تحقيق السيرة النبوية من البداية ونهاية من, من كثير، ولكن سمناها بطقيق السيرة النبوية ذكر أثرا أخرجه أسايا من صدرته وكذلك أخرجه عبد الله بن أحمد في العلاج ومعرفة الرجال بسنة جيد عن محمد ابن جليد ابن مطل ومن أجل جد التابعين أنه قال في موضة أخيارهم في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن والربيع الأول فكما قال العلماء الزادين هذا أفضل ما وقفنا عليه من كلام الزادوين في شأن موضين ومن عجل هذا على كل ذلك الحافظ محمد نموت أخوار و والأمر كما يعني ذي ليس في دليل يعني واقع فلا أن بقوله لا يأقول لأنه الأفضل الأخوار أنا في اليوم في يوم الثاني ولا غريب في يوم الثاني الله قوي زمورة كثير زمورة يوم وفاته فإنه به فقد طوحني صلى الله عليه وسلم في, في يوم الثاني عشر من ربيع الأول يوم الاثنين وولد في يوم الاثنين عندهم في حديث أبي قتاب عن دمسلم أنه لما سئل أحسى الله عليه وسلم عن العدة عن ثبت طيانه اليوم الاثنين فقال ذلك أو ذلك يوم وردت ورد حيه وقصدت فيه أو ضردت حيه فولد يوم الاثنين وأيضا قولت الرسالة أو في يوم الاثنين و كما قال المصنف قد نضى الرسول صلى الله عليه وسلم أربعين سنةً من عمره قبل أن يبعث أو قبل أن يوحى إليه وكان أطوالاً هذه السنوات بعيداً عن محارفة أهل الجاهلية في زيادة الأصنام وفي التقرب بالأصنام، وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى غار تراب، كما ثبت هذا في الصحيحين عن سيد عائشة رضي الله عنها. يتحذب فيه أي يتعذب الليالي ذوات العدو وكان يتزوج من خديجة عبدالله بالذات الذي يتفيه لكي يقضي هذه الليالي في غفرة و من هذه الليالي أتاه جبريل عليه السلام فكما يحكي النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال فأخذني فغطل <تصفيق> ثم قال ثم قال لي اقرأ قلت ما أنا دقاء <تصفيق> فأخذني فغطل ثانية, ثانية. ثم فركانه فقال اقرأ قلت ما انا ذكارك فأخذني الثالثة فقال اقرأ قلت ما انا ذكارك فقال اقرأ اسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من على اقرأ ربك الأكرم الذي علمه بالقلم علم الإنسان ما الذي عمله فكانت بداية رتالة نريفة الله في هذه الليلة في غار حراء وقول المطلقنا فأهلا من أدبئ بإقرأ وأرسل بالمدتر قال هذا منعن على أن بعض أهل من قد اختلفوا في مسألة أول سورة هل هي اقرأ أم المنذكر؟ وبلا شك أن الظاهر من حديث عائشة الذي نكرناه الآن أن أول آية منذلت وأول, وأول صورة منذلت هي صورة اقرأ ولكن الذي حدث أن الوقت هي شطر بعد هذه بعد الليلة ولم يأتيه الوقت يعني لمدة كما سوف يذكر ومن الذين حتى هي فتره عليه من زطر فكان زيد يقرا من زطر من الوقت ومن الذين قال بأن اول سوره انزلت هي المزطر جابر انه عند الليل اصاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه ابن عبد كما اخرج هذا البخاري في نحن يحيي أن كثير أنه قال سألت أبا سلمان عن أول صورة أو عن ما نزل من القرآن فقال المدسر قلت أو اقرأ قال سألت جابرا رضي الله عنه عن أول ما نزل من القرآن فقال المدسر فقلت له أو اقرأ؟ قال: تحدثك بما سمع من رسول الله, الله قال قال صلى الله عليه وليه وسلم. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وليه وليه وسلم جاورته برهاء فترة غارفرا. ثم قطعت جواري. ولم يذكر أنه خلال هذا أتاه الملك لكن يبهن من الكلام الآن أنه أتاه قبل هذا ثم خطعت جواه وبين أنا أسير أو بين أنا أمشي إذ سمعت فوقا ينادي فنرأنا فنرأت فوقي أو فنظرت أماني وخلفي وعن يعنيمي وعن شمالي فلم أرى أخدا ف... فإذ الصوت يناديني فنظرت فلم أرى أخدا <تصفيق> ثم نداهل مرة تالتا فرفع بصراك السماء قال فإذا أنات ذه ويشير أو يقصد جبريل عليه السلام. نعم، فإذا أنا الملك، نعم، إذا أنا، نعم، إذا أنا الملك أو كان لنا، الملك جالس على العرش في السماء أو بين السماء والأرض ويقعد بالعرش أي كرسي كما جاء في رواية أخرى مذكورة لنا. فإذا أنا بالملأ الذي أتاني كان جالسا على كرسي أو على عرشه في السماء أو غير السماء والأرض فأقضبتني ربس فذهبت إلى خديجة رضي الله عنه فقلت زملوني أو دفتروني فغطوه أو فدفروه فنزلت يا عمد دفتر قم فأنزل وربك فكبر وثيابك فطهد وفي رواية أخرى عن هذا الحديث ايضا اخرجها البخاري ومسلم البخاري ومسلم ان جابر رحمه الله قال فطر الوقت ثم بعد فطر الوقت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ان أمشي جئ الى إذ نظرت في السماء فرأيت الملك جالسا على كرسي بين السماء والأرض فجائبت منه، فذهبت إلى خليجة فقلت زنلون زنلون تذكرون فنزلت يا من زهر في القمص وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَسِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُجْزَ طَاظِرْ <تصفيق> هذا الحديث حديث يدره صراحته لأنه لأنه مبتر نزلت بعد خصرة من الوصف يعني أن الوصف كان قد أتانه و انقطع عنه خطرة فهذا يؤكد بلا شك على أن المجذر ليست أول ما نزل ولذلك قال النووي رضي الله تعالى في صحيح مسلم إن القول بأن المجذر هي أول ما نزل قوسنا قول واضح ليس عليه دليل وإنما جابر رضي الله عنه قال هذا اجتهاد منه لذلك هذا السائل هو أبي سلمان عبد الرحمن إلى الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم هو فهم له هذا هذا فهمه آه. لكن بعض الحديث يدل صراحة على أن المنجز ليست أول ما علم إنما هي أول ما نزل بعد فترة وقت إحنا متفريق المصنف الذي قال في بعض أهل العلم بين النبوة ورسالة فأنه نفذ بإقرأ وأرسل لعله ف... يعني لعل أهل, أهل الذين قالوا بل فاهموا هذا من قوله تعالى في سورة المنجسر قل فأنهل فقالوا كانت هذه بداية الأمر له بالنظارة أن يقوم بالنظارة والتحذير، أي بدعوه الناس. وأما يقرأ كانت أمرا له من النبوة فقط هذا على قول من يفرق بين النبوة والرسالة وكما ذكرنا في مجلس النساء نحن تم فرق بين النبوة والرسالة ولكن الراجح الذي بيناه ألمى إليهما الرسول أن, أو أن النبي والرسول إليهما مأموران بالتبليغ و... ولذلك نقول إن دعثت النبي صلى الله عليه وسلم وإن الوحي نزل إليه في غافرة بإقرأ كانت بداية الرسالة وبداية النبوة وبداية الزافة ثم لن فطر عنه الوقت جاءه مرة أخرى وبدأ بعد ذلك يتتابع عليه الوقت كما جاء في آخر حد جابر في الرواية الأخرى أنه قال في آخر هذه الرواية ثم بدأ الوقت يتتابع, يتتابع عليه بعد المندس اخرى Allah deme Allah, dertin Allah'ın nazarı nazarı anlatır ve Hed neutriktal ağamın قول أبو صنف ولو بلد أمدك <تصفيق> لما أبعثاه الله أبعثاه الله بالنظارة أي كان بذارة أمدك دعوة للنادي بمسلم <تصفيق> كان ذلك الدعوة. ثم بعد ذلك بدأ يذهب دعوته في كل مكان. نعم نعرف، ولكن الدعوة ظلت ترية لفترة، فترة ثلاث سنوات <تصفيق> منذ بدايتها إلى أن جاء بها. وبدأ يرسل الكتب والرسائل إلى الآفاق نحو الرسائل التي أرسلها إلى هراق عظيم الروم وإلى كسرة وإلى عظيم المحرين يجبوه من الإكلام فكان رسولا إلى العالمين ولا من العرب فقط ولا رسولا من أهل مركة فقط كما قال سبحانه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذين وضوكم السماوات والأرض <تصفيق> هو بدأ دعوته بالنظارة أي بالتحذير أي الشرك والنذار هي اعلان المهدد بالتهديد أو بالتخويف هي ليست مجرد اعلان بل اعلان مهدد بالتهديد والتخويف والله الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أرضى النهاية ذا عذاب الله كما قال سبحانه الغفور الرحيم واني عذابي والعذاب الأليم واني مدينه من الله انتصرت في قدية الأمر وهم لغتنا وهم لغتنون فأمضر الرسول صلى الله عليه وسلم كان جشيرة ونذيرة أه. أه. فكانت دعواته مدنية على المشارة والنظام ولما بدأ بدأ بالنظر عن شيك. إحنا ميعرفون من يبدأ دعوته. بما يبدأ به بعض الأدعاء. وبعض الأحداث في زمان هذا من أمورها لا علاقة لها بالشرك ولا بالتوحيد. فمن قرَّب أن يقتفي أن يقتفي آخر الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته عليه أن يبدأ بالتحذير من الشرك وبالدعوة إلى التوحيد. إن كان صادقا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> أما الذين يعتبرون أن الكلام في الشرك وتحذير الناس من الشرك ليس من أصل دعوتهم ويعترفون هذا بل يتبجحون مع القائلين إن التحذير من الشرك وليس برء المياس عن دعوتنا والعزيب أنهم يسمون بغير ما تستحقون يسمون أنفسهم الجماعة التبليذ والدعوة فأي تبليغ وأي دعوة بدون التحذير من الشرك فهم يفضق عليهم ما أخبر من الرسول صلى الله عليه وسلم من أشرات الساعة عن نهما عن الأشياء التي تسمنا بغير اسمها فكما أن اسمها كما انك تسمى والذي اسمها وكله من العاقب كذلك ايضا صار هؤلاء تسمون انتم غير غير منهم الذين تستحقون لا يقومون لا بالتبليغ ولا بالدعوه على طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف فكرت تركوا التحذير من الشرك والدعوة إلى التوحيد، واعتبروا أن الكلام في التوحيد والشرك ينفر الناس عن دعوتهم فأي دعوة هذه ليست دعوة أن يجيس الله وليست دعوة أحد من الرسل ملي دعوة خاصة بهم <تصفيق> فهم يقولون إن المسلمين سيحتاجون إلى التوحيد لأنهم مسلمون فإذا قلت لأنهم ألا يعني تدرون أن العدد الكبير من المسلمين يقعون في بعض أمور الشرك بجهد من سواء من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر لو رؤسهم ورأيكم يصدون وهم مستقدرون فإنذان ما يحتاجون إلى الدعوة هم يحتاجون إلى جميعهم قبل أن يتصدروا من دعوة الله عليه أن أن يتعلم ماذا من سب النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إن أن يؤمن بحق من أهل التبليغ والدعوة ف الرسول صلى الله عليه وسلم ما جهز بلاد عالم في نفسه يأصل هذا الأصل الأصل أطية التهديد ويحذر من ضيئه الشك لا يكذب ولا يغوي ولا يلزم بأي قرارات جامعية أو سياسية كما يقال ما قومه. أه... تؤخره أو تعطله عن الأقصيل هذا الأطل الأقصيل أه... فلا كان يصارع خريشا على رئاسة ولا على أول وما كان يهتم أن يكون هضوا في دار النجوة كي يكون لهم صوتا كي يكون لهم أه... يشارك فيه او او كما يقال يعني يشارك فيه بالرضا بل كان يخافون مراقبه تقولوا لا اله الا الله واتركوا عبادات هذه الاطوار اتركوا اللا وثروه اللا وثروه ومناسك والخاطبون ايات التوفيق التي انزلت عليهم يا دونياكوا ربكم الذي خلقكم والذي يربكم لعلكم تتقون والله خلق الجن والانس لئلا يعبدون لا نريد من ربك الا يريد ان يعبدون اذا اهل التي تدعو أو تأمر الناس بالدخير وتحذرهم وتنهيهم على الشرك وكان دائما يقيم الحج من بإقرارهم لتوحيدهم بي كما في قولي سعادة أنا لتاهديه الصالح وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا لُهُمُّهِ أَوْلِيَاءِ مَا نَعْبُدُهُمْ إِمَّا لِلْبَعِبُونَ إِلَى اللَّهِ ظُلْفَانَ فذكر سبحانه خُجة هؤلاء وسبقها أو تقدمها بالإجابة على صفادهم بقول ألا لله الدين الصالح ليس لأحد من هؤلاء الأولياء سواء من الأموات أو من الأصنام مصيب في إخلاص الدين فإن الدين خالص والمتن فإن الدين خالصا لوجه الله وأفضل خضيته وقالوا إنهم ما اتدخلوا إن هذه المعبدات أولياء من دون الله إلا ليقربوهم من الله فأبطرح اتدخلهم فقال إذا سألت عبادي عليهم بإنه القريب أجيب دعوة الدعوة إذا دعاني فليتجيبوا لي وليؤمنهم إلا الله يصدوا ليس الله في حاجة إلى هؤلاء الأولياء كي يتقرب إليه عبادههم قام <تصفيق> بقول الصحابه وقال رزق من ذوي من تستجيب لكم اذا هم غير واقفه فلا ذوي تستجيب لكم فذكر الله نعمه النسروط بعض الشرط الشرط أدعوني فإذا حققتم هذا الشرط ودعوكم تحقق النسروط استجب لكم لكن على أن يكون الدعاء خالصاً لله. الله ولذلك طبق الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال الدعاء هو العبادة هذا كذا الحديث إن عمان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وقالت دائم المقبلون تار يا إمان وهذا أمر أو ندائه للنبي صلى الله عليه وسلم وتمرأه من ذاتر من ذات التلطف ومن ذات التختيف عليه من شدة الأمر الأبادي رآه وهذا من تمام رحمته عز وجل ورسوله قول فأن هذا أمر الأمر إيجاب أي يقول. أن يقوم أن يقوم بالدعوة أن يبدأ بالنظر بالتحذير من الشر والدعوة بتوحيد وربك فكذب وربك فكذب أي فعذب ونجه ففي قوله قم فأنذر أمره بالمزارة على الشرك ففي قوله وربك تكبر إشارة إلى الأمر بالتوحيد أن ينذر أو أن يخذر من الشرك وأن يهدئه إلى التوحيد وثيابك فطهر اختلفت أهل التفسير هذه آية على عدة أقوال وصيابك فطهر وأشهر قولاني القول الأول وما يأخرج المجرير في تفسيره بالسلم يعني فيه بعض الكلام يعني وقد يقسم علي إبن عباس رضي الله عزما أن رجلا سأله عن هذه الآية وثيابك فطهر. فقال أمره أن لا يلبك ثيابه عن معصية ولا عن غبرة لا يلبك الثياب على معطية ولا على غبرة ثم تمثل القول وقول بنلال ابن سلم أستقى في من السرعات والذي قال إني لحمد إني لحمد لله لا توجد إني لحمد لا توجد القلب العمق لا توجد المعرفة ليستو ولا عن مضرات أطق <تصفيق> إني بحمد الله لا ترضى عن معصية نبست ولا عن مضرات أطق <تصفيق> وأيضا جاء هذا من عن الكرمة كلمين بن عبدال أرجى <ترضى> ويذا اخرجه ابن جرير بسنه في صحيح ابن عدي انه قال وثيابك تطهر من الاسم ثم قال كان العرب تقول نقي نقي السياس توكن دي الذي ليس ولا اسم ولا علم <تصفيق> فكان هذا كان هذا معروفا عند العرب القاضي الثاني ومن جاء السنة الصحيحة من أهل مسلمين أخرجوا جريئا في تفسيره أنه قال وثيابك فطاهر أي أن أخرج ثيابك من النجاسة. وبنحو هذا قال ابن زيت من التابعين <تصفيق> أيضا أخرج ابن جرير بثلاغ صحيحة له واختار ابن جرير القول الثاني قول ابن جرير وابن زيت ورجخها أنه الآية على, على على ظاهر معناها وعلى ظاهر مفظها أنه رغب بتطهير سيابه إذا صلى أو إذا يعني أحد عبادات من العبادات التي اشترط له الطهارة، طهارة الثياب، وثيابك فطها. ولكنهم عذر القول الأول إلى أكثر الثلاث. قال وإن كان أكثر الثلاث على القول الأول. وأيضا عذر ابن قيم الله تعالى. القول من قال أن المقصود بقوله تعالى وثيابك فطاهر أي طاهر قلبك من الشرك وطاهر نفسك من المواطية أنه عاد هذا إلى ظنور الثلاث والطالب بعض أهل التفسير هذا النعنى وقالوا إن الأصل أن الكلام يعمل على حقيقة والحقيقة مقصودة في هذه الآية أنه أمروا بتطهير ثيابه ومن من جلح إلى هذا إذ الأثير رحمه الله تعالى كما نقل هذا القاسمي في محاكم التأويل وهناك من أهل من, من أهل من ذاهب نعمه من كثير لأن الآية تشمل إلى أن عليهم ولا تعرض له هو وهناك ايضا من العلم ما قال نحم الاعلامه وابي الجذري في شرحه أنه امره في هذه الآيات بتطهير سياده اي بتطهير سياده حتى لا تصيبها نجاسه إذا مشى قد يعني استبدل بقول الشيخ عبي هذه منصب عن عمر رضي الله عنه في وقت ان في, في قصه قتله أو طعنه لما طوي طعن كما اخرج هذا البخاري إنه لما نقلنا في كتابه ودخل عليه الناس فذكر عليه شاب يجر ثوبه فقال له عمر يا فتى أو يا بني قفر ثوبك فأنه أبقى فأنه أبقى لربك وأنقى لثوبك أو فأنه أبقى لثوبك وأبقى لربك وإذا يدل عليه على أهمية هذا الأمر لم يسوان عمر عن الله هذا الشعب أن هذا هو في حال ثكرات النوم عندما أبو عم وكان يشرف على النوم ثم ثم قال سبحانه هو الرجل ذات ضهر والرجل تقرأ على وجهي الرجل بالضم والرجل الكثير. شراءتان مصهورتان وقيل المقصود بها الأوسان أي أظهرهم بطرق الأوسان بهجر الأوسان ولا تمنم تستكثر قيل أي لا تستكثر من عملك الصالح ولا تمون به على الله فإذا أنت اجتهدت في الدعوة واجتهدت في دعوة الناس إلى التوحيد وفي تحذيرهم من الشر فلا تستكثر أعملك هذا ولا تمون به على الله وفي هذا التأذيب والتوجيه لكل الدعاء أنهم لا يغنون على الله بدعوتهم ولا بأعمالهم ولا يستكفرون ما يبدلونه في سبيل الله وفي سبيل تبليغ هذه الدعوة على ما يحبه الله ويرضاه. ولربك ربك صبر أمرهم الصبر وهذا يحتاج إليه كل داعي وكل عالم عام. صبر ربك. ولا تتمون آثما أو كفورا كما قال سبحانه فاصبر إن رعب الله حق ولا يتخفى لك الذين لا يقنون فأمرهم الصبر في غير من آية وأمرهم أنه لا يتأثر بدعاوى المرجفين، ولا لا بكلام المنافقين يأير النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أزاه وتوتل على الله فأمره أن يدع هؤلاء وأن لا يعني أن ينسادل فيهم وأن يحضر على ما يفيرونه من أراضي ومن مرها ومن سبها ومن أهواء وأن يرم عليه أن بين هذا الحجة. ادعو إلى سبيل ربك بالحج مدياً موعدة حسنة وجادلهم التي أحسن. أوه. وكما قال سبحانه ولكن جادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلمون. شكراً. الشيف الشيخ الله قال الله على ثالث عشر من دين يدعو إلى التقديد وبعد الأنس يرجى به إلى السماء وطولة الآخر مصار واجلنا وضع في مكة ثلاثة دينين وبعدها عشر بالحضر إلى الندين وزفرة الاستيطار من ثلاثة إلى بلد الإنسان ve hizas varışta her hali huzmetten birleştiğine birleştiğim ve yarayıp gider sonuçta ve zehir kabrini allah inneliine tavsanlarla birlikte varıyorlar birbirinin var mı kıldım var bizden müstahak biri elinde var mı kıldım var bizden müstahak لَا مُتَمَاعِينَ مِنْ رِزْقٍ وَلَا انْتِسَاقٍ وَالْمِنْدَان لَا يَسْتَطِيعُونَ إِلَهًا وَلَا إِلَٰهَ سَوِيَّا فَقُولُهُ تَعَالَى يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَانْجَئُوا يَا بَكَدُونَ شُكْرًا لِلْمَأْوِي وَعِزَّةُ اللَّهِ تَبْغِي النُّورَ هَذِهِ لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ لَمَّكَتَ أَنْ <تصفيق> أنت قرأت الذي قبله معنا قم فأنذر ينذر عن الشيء الأولى لا هذا <تصفيق> في قول المطنف هنا وبعد العشر عرج به إلى التماء نواضع للراجة من أطوال أهل العزم أن رحلة النعراج كانت بعض بعد عشر سنين من بداية النبوة والرسالة <تصفيق> والنعراج ثابت بالسنة والإسراع أو رحلة الإسراع ثابتة بالكتاب والسنة فجاء ما حدث في ليلة المعرار في الصحيحين من حديث ألف من حديث غيري وأنه قد طورت عليه الصلوات الخامس لهذه الرسلة ولكن فيها إلى مكان لم يخدره نبي او رسول قبل بل الى صدرة المتهمة التي ينتهي عندها علم وحينها رأى الحجاب كما جاء بحديث أبي ذر عند مدلم لما يسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال رأيت نور يعني رأى حجاب النور وفي الرب قام نور أين أراهم؟ فالصواد أنهم سمعون سبلاً يرى ربهم رؤية عيان بليلة النهارات و الآثار التي فيها خالد عباد إن في أنه قال إن محمد رأى ربه مرة مقيلا أيضا لقوله في رواية أخرى أن رأه بفؤاده رأى ربه بفؤاده وما عن الفؤاد أي الملاذ رأوه رؤيا النور وتتابع التحديث معاد من جبر الذي يعني. يحسن لشواهده والذي جاء فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي أو أتاني ربي الليلة في المنام في أحسن طورة أتاني ربي في المنام في الليلة في الليلة في أحسن طورة فقال يا مثلنا فيما يخفف من أظلم العالم. هذا في الأخير الحديث. والشاهد أنه في هذه كانت ليل عظيمة حيث أُسر من مجلس الحراب من مجلس الأقصى. هذا ثابت قوله تعالى: سُبْحَانَ الذي الَّذِي أَصْرَبَ ليلة من المنزل الحرام من المنزل الأقصى الذي ضاركنا حولها للمهياه لآياتنا إنه هو التميع القصير وقعد كنت رياضي إلى هناك صلى بالرسل والأنبياء أتاهم جبريل هذه الدابة التي تسمى بالبراء والتي يفرق البذلة ودون الحمار وأراد عليه القمر واللبن أخبار اللبن فقال يا ربي أصابت الخطر ثم ركب ركب هذا البراق وصعد به إلى السماء وكلما مر بسماء وجد فيها رسولا أو نبيا حتى بلغ إلى السماء السابعة ثم إلى درج المدى حيث ورد عليه فأمرهم ربهم بهذا المقام العظيم بالصلاة الصلاوات الخمس وكان وكان كان مبدأ الأمر أنه أمره أو فرض عليهم وعلى أبنائه خمسين ثم فمنهم أخذ الرسول فقط يراجع ربه فكل عاد إلى موسى قال له راجع أراجع ربك إن أمتك لا تضيق إلى أن بلد إلى أن يهى خمس صلوات وقال سبحانه يا خمسون في لا يذبل أن قولوا لديك أو يعني فرض خمس صلوات ولكن يهى نزال ثبت الأجل وخصف الحكم فقط فهذا يجب أن هذا أيضا مقام صريف الأحصالات أنه محاذا قردها على رسوله في هذا المقام العظيم الذي لم يطلق إليه رسول من ربي وارضت في مسكة ثلاثة سنوات وبعدها هادر إلى المدينة الهجرة لغة من الهجف أي الطرق ومعناها الانتقال من مكان إلى مكان وقد ذكر المنضي القناة معاناها من الطلاح الانتقال من بلاد الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهذا أحد نوعي الهجرة السرعية فالهجرة السرعية على نوعين الأول هذا النوم والثاني الانتقال من بلد الخوف إلى بلد الأمر ويبذل للنواع الأول بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب أصحابه إلى المسجد الأنوان فكانت هجرة من بلد الكفر التي في, في ذلك الوقت كانت بلد الكفر قبل أن تصير دار إسلام إلى بلد إسلام الهندسية حيث صارت أهلاً إلى جاء أنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة، والأنبي صلى الله عليه وسلم في بيعة عصبة الأولى والثانية، وتعهدوا معه على منبره، ومسكنوا ومهذبوا أم المدينة، فصارت المدينة دار إسلام، فهاجر من برد الشرع إلى برد الإسلام. نوّم بدر بن نوّس ثاني. بإجع بعض الطهارة من مكة إلى الحبشة، حيث كان الحبشة ضارة بك أو ضارة به، ولكن كان ضارة الأمن كانت أأمن لهم فهذا هو الكون من مكة، فهذروا بلد الخوف الذي ينتهزون ويمنعون من إقامة الدين إلى بلد الأمن التي يرحبشون. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <وهي> الهجرة قائدية إلى قيام الساعة كما قال المجمد وأمراح حديث لا هجرة بعد الفتح ومقيد كما قال العلماء لمسكة أي لا هجرة من ملكة لأن ملكة ظار إسلامه فلا يغاضر منه فلا هجرة ما دفتح ملكة من ملكة مستدل المصنف قوله تعالى من جديد توفاه الملكة الغالبين أفوتهم قالوا فيما كنتم قالوا قم النار وبعثين قالوا أن تكون أفضل واسعة تنهاجر فيها فأولئك مأمر من هنم وساء مصيرا إلا المتضع من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل فهنا الآية بيّنة الذين يجد عليهم الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام واستثمت فقط من ذكر في الآية Anlarımız hep buenas speak. Bakın buraday 건강ت <تصفيق> نعم عن الزمان الباغوين رحمه الله تعالى أنه وعن غيره كذلك أن هذه الآية نزلة في قوم منطقوا من بالإسلام نعم ولا يهاجروا نطقوا بالشهادتين ولكنه ولكن ولكن لم يهاجروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل بقوا بين المشركين في مكة وكانت الهجرة في ذلك الوقت شرطا لقبول الإسلام من اعتنق الإسلام يجب عليه أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجب له البقاء بمكة فهؤلاء لم يخرجوا ولما خرج المشركون إلى بدر. خرجوا معهم ليقاتلوا المسكينين معهم لأجذروا على قروض المشركين في يوم المسكين فقتلوا وفيهم مناسبة هذه الآية إِنَّ تَبِيلَ كَوَفْتَاهُمُ مِّنْ إِلْإِكَةُ الظَّالِيِّ أَنْ فُتْئِهِمْ قَالُ فِي مَثُمِنْهُمْ قَالُ فلا عُذْرَ لِمَنْ نَحْتَى الْقُدْرَ عَلَى وإذ به يصر على الضقاء المنزل بغير معادرة ومحرائية مقبولة وهذا قد يحدث لبعض المسلمين الذين يورسونها في هذه البلاد بلاد الكفحة حتى الآن نحن نعلم أن في الجيش الأمريكي هذا جنوبهم ينكررون فكي تبين إذا أمروا أن يفاصلوا الهدى ولا حدث الإسلام والعجيب بل كل العجل أنك تجد رجلاً ينتد من الإسلام بل يعني يدعى له أو ادعى له في السنوات الأخيرة ظهراً ومكتاباً أنه إمام أهل السنة. هذا الذي سمّل توصف القراباوش أنه أقتال الجنود المسلمين الذين في الجيش الأمريكي بجواز مشاركة الجيش في قتال المسلمين في العراق أفغير العراق وأن هذا يعرض مطاعة ولاد الأمر سبحان الله يعني يأمرون أن هذا مطاعة ولاد الأمر في بلاد الكفر وأما مطاعة ولاد الأمر في بلاد الإسلام ليست داخلة في اختيار. هذا من من عظيم طلبناه، والذي يبيج أن فتاوى العلم مبنية على الهوى، ليست مبنية على منهج، وليست مبنية على عقيدة. آه، واركض. فشاهد يعني أنه لا يجوز للممكن الذي عنده قدرات على الهجرة من بلاد الشرك, الشرك. أن يبقى في بلاد الشرك عليه أن يبادر بالهجرة إلى بلاد الإسلام. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وقد ديلة أو فطل ابن عثمين رحمه وتعالى في شرحه في الذين <تصفيق> ففي الأسباب والأعضار التي تضيح للبعض البقاء في بلاده <تصفيق> نحن فذكر أولا نحن أن الإقامة في بلاد الكفر لابد أن يكون شاباً أساسية الشاب أول أن يأمل المقيم على دينه أن يأمل المقيم في البلاد على دينه يعني أن يتبقى كامل الإقامة دينه هم من ومن اظهار تعاليه من الخبر ومن الذكاء احنا ما نستطيع من الاقامة الجمعة والاقامة الايات لا شيء احنا ما نكون عندهم من القوة العظيمة ومن العلم ومن الإيمان ما يطاق على السبأ على الدين والحذر من الانفراج والذل وهو أن يكون مليئاً لعجاب الكافرين ومغضين ومتعباً عن موانا بهم ومحببهم وهو الشرق الثاني أن يتمنى من إظهار دينه بحيث يقوم شعائر الإسلام بدون مناه. فلا يمنع من إقامة الصلاة ولا من إقامة الزمعة والجمعات ولا يمنع من مقريب الفرائض والأركاب والأركاب وضعت تمام يوهدين الشرطين الأساسيين تنظفنا الإقامة في دار السكر إلى أقسام لما الأول أن يجريه من الدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه نتاج لا علم من الجهاد وفرض كفاية على ما انقضر عليها بشرط أن تتحقق الدعوة وأن لا يوجد من يمنعه أو من الانتجابة إليها القسم الثاني ان يقيموا لدراقه أحوال الكافرين والتعرف لما له من عليم من فساد في العقيده لو موطلان التعرض والهلال الاخلاق او انه موضوع السلوك يعني من الناس من اختيارهم لما يريد من موذوني حقيقه حاله وباقام لاغرض من هذا أيضا ولكن لابد من شرط أن يتفقق مراده بدون انخذل الظاهر منه ويشبه هذا أن يقيم في بلاد الكفر ليكون عجلاً من المسجنين يعني يستخبر أحوال الكافرين حتى يبلغ بها أولاد الأرض في بلاد الكفر كما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم حزيثة بن اليمان في غزوة القول يستخبر أحوال المسلمين، والقسم الساعد أن يقيم لخائم الدولة المسلمة وطميم علاقاتها أهلا مع الدولة الكاثرانة وهذا في حال موظف أستفارات <تصفيق> وما يسمى بالنورة الثقافي الذي يقيم لرعائي شؤون الطلبة ويحملهم على البزار من الإسلام وأخلاقي وأزادي فيحفظ إقامات لمصلحة كبيرة ويمبرد بها شر كبير وبرشك إلا أول نوعين يخاطب ديماء العالم وطالب العلم فقط المتمكن فلا يقوم بمدعوة في هذه البلاد أو لا يكون باستخبار أفضل الكافرين وتفتيش عن مكرهم وخصطهم إلا العالم أو طالب العلم أو الذي حصل العقيدة ورطحت في العقيدة أما المذهب أو الجاهل أو المتعالي فأمثال هؤلاء يكون بقعهم هذا وباعا عليهم وباعا عليهم وهذا <تصحيح> <تصحيح> الذي يأخذ هؤلاء من أهل الزبتين والجعب أمثال يكون إلى, إلى أهل ومدلت أن يخرجوا هؤلاء من الشرك والكفر إلى التوحيد الصحيح الذين يخرجون لهم إلى ما عليهم من الدفع وخرافات خاصة بهم التبليغ والدعوة في بلاد الهند وفاك التنبيه الذين يظهرون اجماءهم إلى هذه الطرق الطوفية الأرض خاصة أنقشباً به وإلى الطريقة الـ الديولوجية وهذه الطرق تقوم على القرارة وعلى الشرك وعلى الوثانية بكل ثوري القسم الرابع أن يقيم لحاجة خاصة مباشر، أمك التجارب أمك العلاج إلى آخره، فإذا سبق له الإقامة بقدر الحاد، على أيضا أن يكون قد توفر فيه الشرطان المذكوران أعلاه، والقسم الخامس أن يقيم للدراسة، وينجم ما قبلها إقامة الحاد، لكنها أخطر. اه. الو انا قرات كلام الاعلان الموجودين في هذا الصف كله باكمله لاهميته للطلبه محمود <تصفيق> للذين محمد الله أن يُديم للذيرات وحيا من الضتف من قبلها إقامة إطامة لهاب لكننا أكثر منها وأعتقدت بسكة في دين المقيم وعسلاته فإن الضالب يشفر بجنوب مضتبته وعسلوب مضتبته وعليه فيسر من ذلك تعظيمه والضناع من أرائه وعسلاته وسلوكه فيخذدهم إلا من شاء الله عزمته ومصدره ثم أن الصالح يشأر بساعدته إلى معاليم فيؤدي ذلك إلى التوزد إلى إليهم ومداهنه ومداهنه فيما معاله من الانسراف والطلال والصالح في مصدر عزمه له زملا يستمع منه مصدرات أصدقاء يتفهم ويحفظاهم ويقتصف أصدقهم فمن أجل صالح وَذَرَ تَحَقُّذُ بِهِ أَنْ تَعْضِنَّا قَبْلًا فَيَتْفَيْطَرُّ بِهِ بِالْإِطَابَةِ الْأَسْرَقِينِ الْأَسْرَقِينِ لِلَسْرَقِينِ الْأَسْرَقِينِ الشرط الأول نعم قبل نفق هذه الشرط <تصفيق> ما أشر في كلامي الثابت مهم من أن الطارب يتأثر بمعلمين <تصفيق> ومن ثم حفظة الغلماء من الطلق هذا الذي نحن ضرّه فيه إخواننا أن لا يتواتف من أجل الدراسة على أهل الإلحاد أو على أهل الكفر أو على أهل البدن. فهناك الكثير من الطلبة الذين يعني يريدون دراسة ما اسمه علم القراءات أو بعض علوم القرآن على أولئك معروفين. بالبدع أو معروفين بسلوك طريق من طرق أهل الأهواء من المفوص أو من من أو من أشعارية داخل، فلا نصح أداء من هذه بقدر الحاجة وعين ذلك كما قال أهمي الأمر فقط وأن تكون تكون هذه الدراسة محدودة، ولذلك أيضا هناك بعض بعض المراكي. هنا في القاهرات أو في غير القاهرات التي تقرط على تدريس الطلبة الأجانب اللغة العربية فقط وهم يعني يشكرون على حصيهم وعلى على القيام بهذا الأمر وعلى تعليم أعاج اللغة العرب ولكن هنا سبب ثلبيات تلحق بعض هذه المراكز بسبب عدم إجهائي المدرسين الذين هم على السنة أو على جنه السلام فيضطرها إلى أن يرجعوا إلى بعض المدرسين الذين هم على عقيدة مخالفة لأهل السنة سواء من أتباع هذه الأحجاب أو من المتعصدين لبعض الدعاء من أهل الجدع وللأسف هم لا يتذكر فطورة هذا الأمر هم يقولون نفسه اشترك على المدرس في عقد الاتفاق أن لا يتكلم البتة في خارج منهج اللغة أهلاً ولا يتعرض لا العقيدة ولا المنهج. ولكن ولكنه لا تسلبيه أخصر والذي أشار إليه أنه سيجي أنه أطلع حتى لؤمن يتكلم هذا مجرد في مغفقة به وفي منهجه فإن الطلب يتعلق أُره ويُعظمونه وتضطبط به قلوبهم فإذا عقد هذا الزبط علاقة مع بعض الطلب في خارج هذا المركز وأخذ يدود ودعوته إليه بشتية إنهم فرعان ما لم يقضرونه إدعوه ويبقى لكم من أمامه ولذلك ما يغنى منه لا ولناظرهم. ولنرى هؤلاء من أصحب لمراتب من مظهر مراتبهم من المدرسين الذين هم على فضيلة وعلى بذار. وللأسف إن هذا الأمر قد فشل وظل ليس لمراتب فقط بل الأثر حتى في بعض الجوانب التي هي أسست في أول أمرها على التوحيد والسنة. أن الذي بالأثر. إن بعض هذه الجماعات الآن قد غزا بعض هؤلاء وصارت لهم الهيمنة والسيطرة أو صار لهم طلب المكان هناك لأسفان طلبوا عند غيرهم حتى تمكنوا من أن يأسفون في نقص الطلب وربوا إليه على خلاف. ما قامت علينا في البلاد من المنهج من الشرف خفيف صحيح فهل واجب تحاول أن البلاد يكون أولاد الله نعم ورد الله الأول أن يكون صالح على مسترى كبير من النظر العقلي الذي يميز به بين النابل والله ويظهر به إلى المستقبل البعيد فأما صباح الأكتاب لضارة وذوي الحقول المضيرة فهو خضر عظيم على دينهم وقصدهم وظلوبهم ثم هو على المسجم الذين سيفرحون إليها ويمفتون فيها من السموم الذين هدوها من أولئك الكفار كان ثابدا ويشفد فيه الواقع انبتيرا <صحة> من من ربع الدين رجعوا بغير ما جربوا به فوضعوا من حلفين في دياناتهم واخلاقهم وسلوكهم فحصل عليهم عدم تجمع وعلى مجتمعهم من الضرر في هذه الأمور ما هو علم المتآمر وما دون وما دون وما دون وما دون فاعتها اذا الا كانت لمتى تقديم نعاد الاتناب القاهن ما بالله صدق الشيخ مرادين المرحوم المراد فالأمر ليس بالهين فما ينص هذا أن طلبة أو متمكنين أن يسافروا لهذه البلاد بحجة تحصيل الشهادات العلمية في الطب أو في الهندسة أو في غيرهما إلا بالفعل إذا كان هذا الطالب على عقيدة راسخة قوية وعلى دراية بمداخل ومسارج هؤلاء أو بشبهات هؤلاء حتى لا يقع في ذوة هذه الشبهات وكذلك على أن يكون مختمر بزواج وأني يقتصد هذه الزوجة معهم لأنه الغارب لا يأمن على نفسه من فتنة الشهوات لشدة هذه الفتنة في ذبرة وأيضا من خطرها ولا يبدأ أبدا أحد لنفسه نفسه أو قوة الديانة مهما كان لأن الأمر ليس بمخذوره ولكن الأمر بتثبيت دون مفتوض بعيسا خاصة في هذا الزمن إلا من رحم الله فعلى الطلبة أن ينتبهوا إلى هذا الأمر وأن يبطروا بزخرة في هذه البلاد انتهى؟ انتهى عندك؟ ولا؟ طيب الثاني أن يكون عند الصالب من عند الشريعة بما يتمثل به من التمييز بين الحق والباطل ومقارعة الثاثل في الحق لأن لا ينفع بما هم عليه من الثاثل فيضع الحق أو يثبت عليه أو يعز عن نزعه فيضع حيران أو يثبع الثاثل وفيذ رعاية أثور أهلاً هذه للحق حقاً والمصد التباع وهلاً الباطل باطل مرضو ولا تجعله ملتبسا عليه كأظم الشرط الثالث أن يكون عند الصالب عند الطالب دين يحميه ويتحضر به من الكفر والبسوء فظائل الدين لا يزن مع الضغط هناك إلا أن يتعطى وذلك لقوة المهاجم وقوة المقاوم فالسلاب الكفر والبسوء هناك قوية وكثيرة متنوعة فإذا طارقت محجا ضئيفة الطاقة عملت عملها ف... <تصفيق> أشبت الله أن تدعو هذا إلى العلم الذي أطار من الأجل بأن يكون في تعزل من مصرحة المسلمين ولا يوجد لهم مظلم في المدارس في بلادهم فإن كان من طبول العلم الذي نعض صحفته المسلمين أو كانت البلاد الإسلامية من المدارس النظيم تنجب أن في بلاد الكبر السجن لما في الإطارة من أطور على الدين والأسلام وإضاءة الأنوار الكثيرة بدون فالها أشفتها لا أكلم طب أقرأ القطم الثابت القطم الثابت من أنواع ليش يعني لهم الهجرة أو لهم أصحاب الهجرة القسم <تصفيق> الثالث أن <تصفيق> يقيم للسكن وهذا أحضر مما قبله أن أخطر من يسمنا الذي يقيم للدراسة يعني هو يقيم الأنوان الذي اتكام يخطو من هذه الدراسة أخطر من <تصفيق> <تصفيق> وهذا أخطر بلا شكواذ الذي عليه المعاوم وهذا أخطر مما قبله وأعوم لما يستوضع عليه من المساعدة بالإصطراط الثاني بأهل الكفر وشعوره في أنه مواطن مستدق بما تصطرين وطنية من موازن وموالات وتكفير للتوارد الكفار ويتوضع رحمه بين أهل الكفر بأخذون من أهلاقهم وعاداتهم وهو ما في العفيدة والتعهد، ولذلك جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن لا مع المسلكة وسكن معه فار بسه وهذا الحديث هو كان ضريف السنة لكن لا هو من النظر عند المساكنة تتبع إلى المساكنة وعن قيس ابنها من عن دليل ابن عبد الله عضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لديه من كل المسلمين ينطيب بين أطول قال يا رسول الله ونبع. قال لا ترى نارهم نارهم نارهم ناره وررره داوده سرمذين وأسره موافر وررره مرسلاً عن قيس ابن حاجم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سرمذين سمعت محمداً يعني بطاري يقول يقول: الظهيل العديد قيس قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرسل يعني أن المخاري رجح الإرسال في هذا الحديث وأنه قد أرسله قيسو إبن أجيب حازمه من كبار التابعين ولكن الحديث له شواهد محسن بها كما بين هذا العلامة الإرسالية رحمه الله تعالى وكيف تطيب نفس المؤمن أن يسكن في بلاد مفارد تُعْلن فيها التعالي والتعالي تُعْلن تُعْلن فيها التعالي والتُصري ويقوم الحكم في فيها لغير الناس والتُصري وهو يساعد ذلك بعينه ويسمعه بالرسنين ويضغرينه بل يسنطق بالله بلاد البلاد ويدقون فينا بأهله وأولاده ويطمئنه إليها كما يطمئنه إلى بلاد المسلمين مع ما في ذلك من الصبر العظيم عليه وعلى أهله وأولاده في دينه وأصلاقه هذا ما توصلنا إليه بحكم إطاره في بلاد المسلمين نسى مصاراً لكنا مواطن من الإسلام يخضعه آمين يعني جزء الله خيراً الشيخ يجب ورحمه ورحمه ورحمه على ما بيجنا وعلى ما أساس وكان إماماً رحمه بصير. كان إماماً في هذا العلم فهذا تفصيل من الشيخ رحمه الله يعني لا لأن لنا مجانا من الكلام بعدها ولكن ثمنا يعني صورة أخرى لقد تكون ناجرة لقد تهدئ أشار إليه العلاة ومحمد أمان أبجال رحمه الله في شرقه على أصول الثلاثة من أنه أحيانا قد يعني يحدث قبرا أن هناك من المسلمين من يترك بلاد الإسلام ويستوطن ويستوطنون بعض المناطق المدلسة وقد النظام كانوا فعلوا هذا يعني عن مجاهد أو عن هوى أشار هذا حدث حتى تحول بعض المناطق أو بعض القطاعات في بعض هذه البلاد إلا أنها فعلت دلال إسلام لأن هناك بعض المدن على ما حكى الشيخ محمد أماني في فرنسا قد انتلأت من مساجد ومن مجال المسلمين وبإظهار الشعائر كما تظهر رسولنا في بلاد الإسلام فكأن هذه المدن في داخل بلاد الكفة صارت تأخذ حكم بلاد الإسلام وكما قال الشيخ هنا أن هجرت أفراد يعني إلى أوروبا وإلى أمريكا، فيعيش يعيش أحدهم وحيداً في وسط الكفار لا يستطيع إظهار إظهار دينه، وربما يكمل. دعانا يكون في بشركة ينزوله مصر العمل الكافر على طرف الجمعة بل وعلى طرف الصلوات لا يصلي إلا أن يجمع كل الصلاتين يجمع الثلاث صلوات المهارية نحن في وقت واحد فمثل هذا بلا شك هذا يجب عليه أن يتوب إلا الله من البقاء هذة أنها عودة مباشرة إلى بلاد الإسلام و... وكما قال الشيخ أمان جاني ومثل هذه الحياة حرام حرام من يعيش مجتمع كهذه الحياة في و... وعليه أن يعود إلى أدنى بلد من بلاد الإسلام، فإن وُسِطاً، إن أن يعود إلى بلد من بلاد القديسات فيها، يعني بعض الإذاء، فليصبر وليحتفظ وووو ليعلم أنه ماذا ذنبه لها، يعني إلا إذا كان الأمر فوق طاقته، فهنا. تو عمل الصعيد والمصالح والمسافر على حسب حال كل شخص، لا، وعلى حسب قدرتي وتحولي وعلى حسب أحوال أو حال بلاد الإسلام هذه أو حال بلاد الكفر التي هو يدعى ولا يستطيع أن يطرقه. <تصفيق> وين اكملت قناتي من صدر الهدره هذه قال سبحان الله والزيد على انصره من امر من كنا في صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الذكر حتى تنقطع التوبه ولا تنقطع التوبه حتى تطلع الشمس من مغربها قلنا هذا قديم حسنا هو العلامة الأنزلية حم الله كما في إرواء الغليب وفي صحيح صنع الأنزول ودينه واضح وصريح على وجود الهجرة من بلاد القمح إلى بلاد الإكلام إلى أن تقوم الثابة إلى أن تنقطع التوبة والتوبة تنقطع لا تنقطع ولا تغلق أبواب التوبة إلا إلا حين تطلع أو حتى تطلع الشمس من مغربها، وعندها تقوم الصبح، أو بعدها تقوم الساعة. وهذا هو موقف من سلطان عبد الله رحمه الله على آل يوفخريص. صلّى الله علّه على سلطان إلى أن استخرت وأتمنى.